صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا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 أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء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 وَكُلُوا مِمَّ رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ يؤاخذكم بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَارَتُهُ يَطْعَمُ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 وأطيع الله وأطيع الرسول ف... واحذروا وأطيع الله وأطيع الرَّسُولَ واحذروا فَإِن توليت فعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله مَا يَخَافُ ليعلم الله ما يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ تَعْنَدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُ عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بالغ أهدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبل أمره عف الله عن ما سلف ومن عاد فينتقم الله عنه والله عزيز ذو انتقام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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياءٍ عن أشياءٍ تبده لكم تسوءكم وإن, وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبده لكم عف الله عنها والله غفور حليم قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن دَحِيرَتِهِ وَلَا سَائِبًا وَلَا سَائِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِيٌّ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 أَوَلَوْ كان بَاءٌ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم وآخر وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم, فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم إن رتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربة ولا نكتب شهادة الله إن إذا الل الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا, لشهادتنا أحق من شهادتهما وما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا, أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا